قرية هي أشد ق وما ة ن قريتك ل ت ت ي أ خ ر ج كان أ ه ل ك ن ه م فلا ا ص ر لهم أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء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 فقد جاء اشراقها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 سورة م ح ك وذكر م ة ف ي ا ل ق ت الله ر أ ا ل ح س ن في قلوبهم مرض ينظرون إليك ر أ ي ت الذين في قلوبهم م ر ض ينظرون إ ل ي ك نظر الموشي عليه من الموت ف أ و ل ى لهم ط ا ع ة وقول معروف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 ومن م بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و أ م ل ا لهم ذلك ب أ ن ه م قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر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 ولو نشاء لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أ ع م ا ل ك م ولنبلونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من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 يؤتكم أجوركم و ان يسألكم أموالكم يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أ ض غ ا ن ك م ها أ ن ت م هؤلاء تدعون لتنظرون م و م ن ي ب خ ل ف إ ن م ا ي ب خ ل عن ن ف س ه و ا ل ل ه ا ل غ ن ي و أ ن ت م الاسلاميه ف ق ر ء وإن ت ت و